بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساءة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمت وكذبوا واستبعوا أهواءهم وكل أمر مستقف ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدر حكمة بالغة فما تبني النذر فتول عنهم يوم يذعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشف المهطئين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوع فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أن مغلوب فانتصد أفتعنا أبواب السماء بماء منهامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قذر وحملناه على ذات الواح ودفن تجري باحننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا ايه فهل من مدتك فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكب كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إِنَّا أوصلنا عليه إبرة وصر فِي في يوم نعس مستمد تنزع الناس كأنهم أعجاز نَخْلٍ نخل موقد كَانَ كان عذابه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 أُلْقِيَ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب سَيَعْلَمُونَ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لَهُمْ لهم فارتقبهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاعِذَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَوِدِ وَلَقَدْ يَسْسَرْنَا الْقُرْآنَ للذكر، فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرْ إِنَّا ارسلنا عليهم عاقبا الا ال لوط نَجَّيْنَاهُ بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راوذوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبعهم بُكْرَةً عذاب مستكد فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل العون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتد أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سيُغْزَمُوا الْجَمُرُ وَيُولُّونَ الزُّبُرُ بل السَّاعَةُ موعدهم وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُلْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُّ يوم يسحبون في النار على ودوههم ذوقوا ما استسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أَلَّكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فهل مِنْ مُدَّكِمْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٍ إِنَّ ستين في الجنة ونار في مقاعد صدق إن دم لك